وَإِنَّهُ يعلم الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ونيسرك لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عبدتم وَلَا أَنْتُمْ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ